ما تمر لحظة على قلبي المنتظر ما يمر ذكر الحسين المصرع تهيج أحزانه ودمعته على الأثار تسيل على الخيد كالجمر نتصدعه ما تش مور لحظه لغم المنتظر ما يمر ذكر الحسن مصرع تج احزان ودمع ساعلى الاثار سيل عين خد كالجمر الليل يا مصيبة بكربة لو ما تنذكاك والشهيد حسين كساك أضلعك جنة يسمع صوت جدة من وصوت سينة بتنتخيبه يسمعك يا مصيبة بكربة لو ما والشريد حسين كسرى وأضلعى شن يسمع صوت جدى من النحايا والصوت ثانب تنتخيبه يسمعى يصيح مولانا على صوت الصدار اشترضى يا عباس اروحي ويمضيعى يصيح مولانا على الصوت الصدار ترضى يا عباس روحي مضيعا يريد لا يقدر يوصل هالخبار قائم الأمة لجلكم مطلعا قائم الأمة لجلكم مطلعا ما تمر لاحظة على قوضي المنتظر ما يمر ذكر الحسين ومصرعي تهيج أحزان ودمعها على الأثار سيل على الخد كالجمر بيص الدعاء يا مصيب أبكر بلوات الذكاء وشند احسن كسره اضلع شن يسمع من النحات صوت سنه برتن تخيبه يسمع على الصوت الصدى دار. ترضى يا عباس روحي ضيعي يريد لو يقدر يوصل هالخبار قائم الأمة لجركم مطلعة قائم الأمة لجركم مطلعة ما يحتمل قلب الإمام الحج المصاب لو يذكر لا يذكر الحاره واسمع بيد لجنا نادي يا ربي ويا الهاني ورب للتاب لجل العقيل ودم اخوه طال غياب طايح من القلب الايمان المصاب لا يذكر الحاره واسمع بيد لجنا يا دي يا ربي ويا إلهي ورب الاكتاب أجل العقيلة ودمخوها ضال ليليها ويحمل الراية وكربل الغاية يحيي ثارات الحسين وروح عن ناية يتقول الرواية يناظر الماية يقول يا ماي ويهليك زمع شكاية ويحمل الرأي وكربل الغاية ويحمل الرأي وكربل الغاية <تصفيق> يحيي ثارات الحسين وروح عنا يجول الرواية يناظر الماية يقول يا ماء ويغلي الدمعة شكاية يقول يا ماء ويغلي الدمعة شكاية رايح من قبل الامام الحج المصاب رايح كور الحاره واسرع بيد لجنا ناديا ربي ويا الهي ربي القدار لجل العقيل ودم اخوها طال الغيا لجل العقيل ودم اخوها طال آه ويحمل وكربل الغاية ويحمل الراية وكربل الغاية يحيي دارات الحسين وروح عالناية يقول للرواية ينظر الماية يقول يا ماية ويهل دمع شكاية يقول يا ماي ويقول دمع شكاية ويحملي الراية وكربل الغاية ويحملي الراية كربل الغاية ويحيي ثارات الحسين وروح تقول رواية يناظر الماية مع شكايه يقول يا ما يو يهني دم عشاء ويخطب مع عين معاهبك ارفل انا اللي جاي انتفلف وجه ترى عابه ويخطب ما يا اللي معاهبك انا اللي جايز دبل فوق الخرى حافر و جسم خيول و مية روض بالحافر و خيول و مية روض بالحافر و شعب علي القنى و دمو انا اللي مني و جرامي ish tit salve ana sahab musibati tirah al khat ana elly meni tirah el salve ana sahab musibati tirah el khater العاشر. انا اللي طال ببثاره في البات انا اللي طال ببثاره في البات ويخاطب من ما اهل الكفر انا اللي جاي يكتب الفوق يا ترى ويخاطب ما معي معهمك لا حاضر انا اللي جاي دبل فوقي صراعه وجسمك خيويل وميت رطب الحافه وجسمك خيويل وميت رطب الحافه وشايب على القنا ودمعه لما تسقط انا اللي مني الجرايمك ف aber ana el menel el janayem etfestet to saimer ana saheb el mosiba dy yegrah el khatar el mosiba wa ay men el انا اللي ضاع اللي بثرى تبال بات انا اللي ضاع اللي بثرى تبال بات من معها الكل بلحظه انا اللي جيت مثل فجاءه ترى عنب خطب من معا غبكر فلا حاضر انا اللي جهد اظل فوق اترى عافر اجسم خيول ومن يترى طب الحافر اجسم خيول ومن يترى وشان بعليل قنا ويدمو ما تتقاطر الشعب على الغلا والدموع ما انا اللي مني الجرامك فايت تتصعب انا صاح مصيبتي تروح القطع انا اللي مني الجرامك فايت تصعب انا صاح مصيبه وعاهه من مصيبه العاشيه مصيبه وعاهه بتغشير انا اللي طا القلب تارا تحت الباطه اللي طا القلب تارا تحت